وقالوا أئدا ظللنا في الأرض أئنال في خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ تُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ